قال العلامة السعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أي قاعدة أرادها المؤلف رحمه الله تعالى اليقين لا يزول بالشك نعم وقالنا هذا من أنفع القواعد أن تقطع الوساوس وذكرنا قواعد تحت هذه القاعدة منها إبراهيم أن الشك بعد العبادة لا يؤثر حتى وإن كان كثير والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذن الشكوك تكثر وإذا كان داخل العبادة وكثير لا التفت إليه قليل يبني على ما تيقن وإذا لم يترجح وتيقن عنده شيء يبني على الأقل غير من القواعد نعم والأصل في نعم تاقن الطهاره وشك في الحدث طيب على طهاره تاقن الحدث وشك في الطهاره محدث تاقن الطهاره والحدث وكان يعلم حاله قبلهما فهو عكس حال قبلهما وإذا لم يعلم فهو محدث نعم طيب قال والأصل في مياهنا الطهارة الأصول ذكر لنا ناسب ان المؤلف رحمه الله تعالى يذكر لنا اصول منها نعم الأصل في المياه معناه إذا اختلفنا في ماء فالأصل الطهارة غيره الأرض والثياب والحجارة وغيره تحريم حتى يأتي الدليل والأصل أنه لو كانت زوجته فهي باقية والعقد باقي حتى يأتي يقين نعم الأصل في العادات الإباحة والأصل في العبادات التحريم والمنع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو فهو رد النفس والمال طيب فهذا الأصل فيها التحريم لا يحل دمر مسلم اللحوم وهو أراد هنا باللحم إذا اختلفنا فيه وكان هناك سبب مبيح وسبب محرم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 حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد نعم ذكرنا أن الأشياء ثلاثة إما مقاصد وسائل ومتممات القاعدة في الوسائل لها أحكام المقاصد قلنا بالشرط أن تكون الوسيلة مشروعه لا ممنوعة أمطعمة الايتام من كد فرجها وقال أن الغاية تبرر الوسيلة هذه قاعدة من قواعد الكفر والضلال ولا يصح نعم أن تكون الغاية تبرر الوسيلة طيب والزوايد متممات مثال الذهاب للحج المشي إلى الحج هذا وسائل والحج مقاصد والرجوع متممات نعم قال رحمه الله والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن أسقطه معبودنا الرحمن سبحانه وتعالى في حالات خطأ والنسيان والإكراه وهذا في حقوق في حقوق الله لأن حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على العفو وحقوق العباد مبنية على المشاه الإكراه يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه إنسان إذا أكره على شيء يقع في هذا الإكراه إذا كان متحقق من وقوع هذا الشيء أولا الثاني أن يكون هذا قادر على تنفيذ ما قاله مثاله يعني لو جاء عندنا إنسان ضعيف وهدد وأكره رجل قوي هل يتحققون الاكراه لا يتحقق صحيح؟ الثاني يعلم أنه إذا صنع له هذا الشيء أن يقع عليه ضرر وإذا ما يقع عليه ضرر لا يكون وقلنا الاكراه في الشرع له ضوابط وهي الأول أن لا يجيد وإذا جاد يؤاخذ على الذي جاد نعم الثاني أي نعم أن يكون قلبه مطمئن ولذلك في حديث الذباب أن نعتقد ومن اعتقد كفر ولم يفعل اي صحيح طيب الثالث أن يكون فيه ضرر على غيره إذا كان من أجل ان يبقى على حياته يقتل الآخرين فهذا غير مكره طيب أن يعرض ما استطاع يبقى معنا أن لا يكون فيه على الآخرين أن هذا الأمر متعدي لا يقتصر عليه الإكرام فمثل قول أحمد رحمه الله تعالى لأنه لو قال بخلق القرآن لظلت الامه خلف لأن هذا الضرر لا يقتصر على بل يتعدى إلى غيره نعم قال قال رحمه الله والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل نعم قال الناظم رحمه الله ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى قاعدة وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا والاستدامة أقوى من الابتداء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا تقدم معنا في البيوع ان ما خفي يصح بيعه باعتبار الظاهر مثاله يصح أن يبيع الناقة حامل معنى بيع الحمل في نوع من الغرر بل جاء النهي عنه وبيع الحمل محرم لكن بيع الناقة حامل يصح وهذا من باب التخفيف عن المكلف لأنه لا يمكن الاطلاع عليه وكذلك يبيع الدار من دون الاطلاع على الأساسات وعلى ما في داخل الجدران من مثلا الأسلاك الكهربية وغيرها يصح؟ نعم والظاهر عنوان الباطل في الغالب طيب إذا هذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا نعم طيب وغيره يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج تطيب قبل إحرامي عليه الصلاة والسلام ثم بعد أن أحرم عليه الصلاة والسلام هل أزال الطيب؟ إذن الاستدامه أقوى من الابتداء لو جاء إنسان وبعد ان أحرم بالحج والعمرة أراد أن يتطيب نقول لا هذا محظور من محظورات الإحرام ولو تطيب قبل ويبقى أثر الطيب إلى أيام حتى انتهى من العمر مثلا يصح يصح إذا يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا والاستدامة أقوى من الابتداء المحرم إذا أراد أن يراجع الزوجة وهو محرم يصح يصح لكن يعقد عقد النكاح إذا يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا وهذه استدامة أقوى من الابتداء نعم قال الناظم رحمه الله ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع نعم والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد قال أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين لنا هنا قاعدة وهي نعم العادة محكمة الأول أننا في نصوص الكتاب والسنة تقدم معنا نحمل على الحقيقة الشرعية صح؟ إيه نعم ولا يمكن تعداها مثاله الصلاة لغة الدعاء فلو قال قائل وأقيم الصلاة اي أحسن الدعاء يصح؟ أبدا نعم بل الصلاة هي عبادة تتضمن أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم نقول عبادة في الأول أو في آخر التعريف نقول بنية طيب إذا إذا لم يأتي وكل ما أتى ولم يحددي في الشرع كالحرز فبالعرف يحددي إذا إذا لم يحد بالشرع ننتقل إلى العرف على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم مفهوم؟ طيب يعني إذا ما وجدنا ما استطعنا ولم يكن عندنا ضابط شرع منتقل إلى العرف مثاله قول الله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف المعروف قلنا هنا شرعا وعرفا والعرف ما لم يخالف الشرع في الصيام الله سبحانه وتعالى وجوب الصيام عن المريض والمسافر والمرض والسفر لم يحدد في الشرع إذا يرجع فيه إلى العرف فكل ما عده العرف أنه مرض يمنع أو يشق من الصيام فهذا يرخص له في الفطر في رمضان وغيره لابد من الصيام ومنه أيضا صلة الأرحام صله الأرحام اختلف الناس في صلة الأرحام فالآن في صل مثلا هنا في المدينة لا يستطيع أن يصل كل الأرحام لماذا؟ اولا يكلف أموال طائلة ولو يكلف الله نفسه الله وسع، ثم هو يعني, يعني ما يستطيع أن يصل الكل في الأعياد أو في المناسبات أو في حالات الوفاة وغيره، فماذا أصل يرجع إلى المتعارف عليه قال المتعارف عليه أنه أتصل مرة واحدة في السنة إذن هذا عرفا يكون صله لأنه بعض الأقرباء لأن لو تتصل عليه كل يوم أو كل أسبوع يقول يا ولدي فيصل ماذا بك قال أريد اصلك قال جزاك الله خير إذا اردت أن تصلني لا تتصلني هو هذا الواقع له. وإذا رجع من باب الصلح مثلا عندهم في العرف يقول المتعارف عندنا إن إذا رجعت أخذ شيء من الزمزم شيء من التمر وأعطي الأقرباء فهذا يعد صلح إذا لم يأخذ فيصل يعني شيء من التمر وشيء من الزمزم يعتبر انه أخل بالعرف والعرف هنا لم يخالف الشرع لكن في العرف عندهم أنه إذا مات إنسان يصنع عزاء واجتمع الناس يأكل الطعام وغيره فهذا عرفا معروف عرفا لكن منكر شرعا بل هذا كبير من كبار الذنوب فهو من النياحة والاجتماع في بيت الميت مفهوم نعم قال والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد يعني إذا ما حدد من قبل الشرع يحدد بالعرف نعم قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وكل ما أتى ولم يحددي في الشرع كالحرز فبالعرف يحددي الحرز السارق تقطع يده في ربع دينار فصاعدا إذا أخذ شيء من مكان حريز الحرز يرجع فيه إلى العرف في القديم كان عندنا المحلات وقت الأذان يوضع عليها قطعة قماش وهذا يعد عرفا عندنا حرص كما ترى الآن في حلقة الخضار، حلقة الخضار ياتي المزارعين بالسيارات ويضع الخضروات والفواكه وغيرها، يضعها ويذهب مثلا إلى الصلاة، فهذه في هذه الأماكن حرص لا حرص نعم طيب قال رحمه الله. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران محرمانه أشار بهذا إلى من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه وأخذنا مثال عليه في الإرث أن إذا استعجل الإرث وقتل مورثه منع من الإرث وقال عليه الصلاة والسلام ليس للقاتل من تركة المقتول شيء فكل قتل اوجب قصاصه وليه وكثار لا يحصل بينهما الت... لا, يح... لا يحصل منه الارث لكن لو مات الثاني مثال قتل يعني نفسي الله السلامه العافيه قتل والده وطعنه طعنات ثم قدر الله سبحانه وتعالى انه هذا الاب لم يمت ومات القاتل الابن هل يرث الاب من الابن ير... ولو مات بعده ولو مات بعده بدقيقة وتكون هذه المسألة مناسخة لكن لو مات الأب أولا ثم بقي الابن ولو لحظة يرث لا يرث إلا قلنا كل قتل اوجب قصاص أو ديا أو كفار يحصل بالتورث وغيره يرث فإذا كان الابن قاضي في المحكمة وتشاجر أب مع رجل وقتل هذا الرجل ثم حكم الولد بموجب الشريعة أن الأب هذا يقتل وحكم عليه بالقصاص ينفذ الحكم ينفذ الحكم طيب هل يرث الابن هو كان سبب في قتل الأب يرث لأنه لم يوجب لا قصاص لا قصاص ولا دية ولا كفاره نعم قال رحبه الله معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران محرمانه نعم يعني خسر وحرم نسى الله السلام نعم. نعم. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخالل إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى والله أعلم صلى الله على محمد وعليه عليه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء